والله أعلم بعذابكم وكفى بالله وليه وكفى بالله نصير من الذين هاجوا يحرفون الكلم عن موضعه ويقولون سمعنا ويقولون سمعنا وعصينا و осмاع гира мосмаги и вра ги فِي الدِّينِ би أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا ви Дин. Волоа لَكَانَ خَيْرًا осмигна لَكَانَ خَيْرًا и وَأَقْوَمَ и избрна. اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إلا قليلا يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوهنا فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا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 إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون, ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا